بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه ثم نغاض فما زلنا ما شرح كتاب اصول السنه لابن احمد رحمه الله وكان هذا المجلس في و مغرب او عند مغرب الثلاثاء الثاني من رجب الثاني من اميه في العاشر من رجب من عام 28 من هذا الاربعمئه والالف من الهجره قد وصلنا أحمد. مم. مم. من قول الامام احمد في طيب طيب طب مني ارفع صوتي المسيح الزجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كافر المسيح المسيح الزجال يعرض أعظم أعظم فتنة كأتي على أهل الأرض كما جاء الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم الحديث يشام بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال وفي رواية أمر أعظم من البجار ما بين خلق آدم وخيام الشاعة خلق أو أمر أكبر من البجار ما بين خلق آدم إلى خيام الشاعة وخيام الشاعة. هذا هو ظاهر نقض هذا الحدث أنه يتعدن أعظمنا أعظم فتنة أن تأتي عليه على أهل الأرض ولذلك يستخدم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منه استخدم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منه وامر بالاستعادة من, من شره نعطيه في كل صلاة بعد التساعد المسيح والدجال اختلف امره هل هو أنه هو ابن صياد صافي ابن صياد <تصفيق> الذي كان موزودا أيام النبي صلى الله عليه وسلم أم هو خيطان أم هو يعني خلق من خلق الله إحنا لا يعلم حقيقتها وإلى الله سقنا دار قد انتشر ابن كثير رحمه الله في النهاية مستفن وملاحم الى ان الدجال ليست نصياط واستددل على هذا بحديث فاطمة بانتقيش في قصة تأتنين الداري الذي اخرجه الإمام المسلم في صحيحه وهي قصة طويلة والتي فيها خبر الجساسة وفيه أن كميمة الثاري أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما يعني تلاعب به الليل هو وأصحابه هو وقذف به إلى جزيرة من جزر البحر ف وجد امرأه ناشره شعرها وكائنا غريبا يمتلئ بالشعر لا يدرى قبله من لي وهذا الكائن هو الجساسه يعني قيل انه تجسسوا فسألوا عن أمرها فأخبركم إن هناك رجلا موفقا في الداخل على شوق من أخباركم فلما دخلوا عليه وجدوا وجدوا رجلا قد وُثق بالاغلال وهو المسيح الدجال فاخذ يسالهم, يسألهم بعض اسئله التي تضع علامات عليه على خروجته الى اهل الارض وهذا حديث مذكور في الصحيح فهذا امام مسلم يعني يمكن أن تراجعوه وتراجعوا هذه القفصية فأسألهم عن أخل بيشان وسألهم عن بحيبة التبرية النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الأسئلة النتيجات هذا الحديث والشاهد منه أن أن لو كان المسيح وقت الجهر هو ابن الصياد فكيف يكون موجودا في مكان واحد معذره في مكانين وهو شخص واحد في الوقت الذي كان هو في الناس مع مع كان تنين الدار كان تنين الدار قد رأى المسيحة الدجال في هذه الجزيرة من جزر البحر وسمى أدلة أخرى وردت يعني قد استدل بها البعض على أن المسيحة الدجال هو ابن, هو ابن صياد منها أن عمر رضي الله عنه قد أقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسيح الدجال هو مصيط وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم ينكر عليه هذا القول وكذلك كان جابر جابر ابن عبد الله رضي الله عنه كان يقول بأن ضمن المسيح الدجال هو الصياد هو ابن صياد <تصفيق> وكذلك كان يذهب, كان يذهب ابن عمر جلال و كذلك كان يذهب ابن عمر كان يذهب, كان يذهب ابن عمر الى ان <تصفيق> وقيل انه صياد كما قال ابن سعيد بن الخدري فقالوه يوم الحرق كما أقرى جلالا هذا الداود صحيح ومنفقي ده يوم الحرق يوم الحرق اليوم الاستميحة فيه المدينة في عبد يديد ابن ايه؟ ابن خالد اسيو ابن عامر الخضره هو هو غريب عن يزيد استبيحت المدينه عده ان يذ هو اي او من اي انات يقفله الدرجال رجالت <يعني> عدة مرموليات ظاهرها <زارت> <زارت> التعراض <تعارت> منها اخرجه الامام المسلم من انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرجون التجار في اصفهان صبرونا من يهودي اصفهان فقيل انه يخرج من يهوديه اصفهان يهوديه اصفهان هي مكان في بلده اصفهان سميت باليهوديه لان اغلب اهله كانوا أغلى الأهلين من هنا لعوت نعم وزاء حديث أخرجه بإمام أحمد مصربي وغيره من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن الدجان يخرج من, يخرج من قبل المشر من قرى و... واسمها ابن مخصر وأيضا أخرج ابن أبي شاربة في مصنفه وعيون عبد الله ابن عمر بن العاص رضي الله عنه موقفا عليه هناك قريه هنا يخرج من منطقه اتسامه بالكنصر بالس بالكنصر بالكنصر اه و قد شبق لي حققت هذه المسألة بشيء من التصيب في تحقيقي أو في على كتاب علامات هو العلامات الكبرى للساعة للعلامة أحمد بن محمد الشفاري الحمدلي من الله هذا الكتاب قد كنت حققته وطبي عبدالزحوآبي خمس سنوات. طباق دور الافكار ف ف تقودنا الى التخطيط بالنسبة لأخر عبدالله العمد بن العصر <تصفيق> ما هو اسم يابه لا بأس به <تصفيق> ففي اسم يابه عبدالرحمن ابن, ابن سروان ومختلف فيه. ولكن له شاهد قوي نعم <تصلح> أخرجه أيضا عم عم ابن عم شايدة رب إسمي يا بن من قول عبد الله بن صوت موقف عليه أنه قال أيضا الدجال يخرج من كوسة و نعم بطوة صحيح كما رقلت أنا هنا في معظم مستوجة من أسماء البلاد لأبي عبيبي البكرية الأنزلسي كوسة نعم ليس كوسة كوسة بدن أولي طبعا بستوائل المسلطة مقصور أو على, على وجن فعلا كوسة على وجن فعلا وهو هنا هو العراق مدينه معلومه الاراضي وايضا اخرج ابو رزاق صحيح قال الطاووس انه قال يخرج الدجار من العراق ارقى المقطوع وايضا جاء في حديث المواق الذي سمعناه حديث طويل الذي اخرجه الامام مسلم ان الدجال يخرج خله بين العراق والشام خله هي قصد قصد وقيظ منين؟ لا خله, خلّة اه بتجديدLambda من بين الشان والارض وا جاز ابو حافظ في فتح الدار ان ذا جلا يقرر قبل المشرق لا يا قول الموجد الصحيح هنا رؤى من قويه ان المشرق اي <تصفيق> لأن البحرين ناشي مثل المدينة وخروج البجار يكون من جزيرة من جزائرها لا من القراثات والدليل على صحد هذا أن البجار موفق في جزيرة من جزائر بحر على ما أخبر قمينه قمينه وليس في القراثان بحر ولا جزيرة <تصفيق> هذا الذي رجحه الخاص بمبتك هو كوم يكرز القراثان في فيه بلا شك فيه بعض أولا أنه مخالف لحديث ثمين من الدائم كما قال الحافظان أنه ليس في القراثان جزيرة ولا بحر أولا ثانيا ثانيا لأن إسناد حديث أبي بكر هذا يعني أن كان حسرا ولكنه لا يعني يقاوم أن يعاعد حديثة كمينة دارية في الصحة وكذلك يعني معناه يختلف عن الاحاديث الاخرى التي التي وردت فهو قد يكون قد يكون في قوله قرشان حديث ابن مطلق هي يعني, يعني شبه انه يخالف الاحاديث الصحيحه الاخرى و وان كان يقولون في حديث النواسط من الشبعين خارج الخلبة بين العراق والشام يعني قد أيضا معارض ما يقال له خارج أنه يخلص من, من جزر البحرين لأن البحرين ليست بين العراق والشام والمسألة يعني كما هو ظاهر من تعارض الأدلة لا نستطيع ان نجد ثنيه بقول لتعارض الظاهر بين الادله الصحيحه هناك الذي نخوض نعتقده انه الدجال قد وجده الله سبحانه وتعالى واوثقه للأغلاب في جزيرة من جزر الضفر حتى يأزل له بالفروس وأنه كائن حي حقيقي ليس يعني ليس روزا مع مغيليا كمان قد يقول هذا بعض أصحاب قبر الإعجزاء بالنسبة لشطاة أو سماة التي وعرقوا به جاء في حديث حزينة بن في البخارية مسلمة وقد تفرد المسلم بعدة روايات لهذا الحديث من الحديث قذيفة لم يردها البخارية وفيها أن الدجال منسوق العين هذه تفردها مسلم عليها ذكرة غريضة يعني نعم نعم جبهه الوراق ولام وفينا <تصفيق> عليه رضى يعني عليها يسلم الغطاء الذي هو غلظ نعم يغطي هذه العين المنسوحة التي... التي جاء في روايط الموأة في حديث آخر أنه أعوى العين الإسرى العين الإسرى هذه عوراء عين العوراء وينمسوها وعليها ظهرت الغليلة وجاء أيضا في حديث بن سمعان طاقية. ان الماء ايه طافيا والعيون طافيه فقيره ولكن رزق القاضي عياض وكذلك النووي ان الراه نسخ مشهور والاقرب الى الى الشره طافيه بالياد وليس ابن تخفيفه هو هو وتفرض مسلمين برواية الحديث حضيط هذا جاء فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأنا أعلم بالدجال لأنا أعلم لماذا مع الدجال منه ما هو مهران ما هو مهران يجريان أحدهما رأي العين أبيض فادوه من راس راء والعين ابيض نار متاججه فان امره ذلك احدكم نعم فليؤتى الذي رااه نار وليغمت ثم انقاط راسه ثم يشرب نعم فانه نار بارد وإما البداله من العين ان يسرى او العين عليها غفره غليظه وذكرنا مكتوب بين عينيه كاتب <تصفيق> يقراه كل مؤمن كاتب وغير كاتب ان يجيء ويفرض بها مسلم وجاء في الرواي التي اتفق عليها الشيخان إن الدجال يخرج إلى معه ماء ونار الذي يراه الناس ناء فناء تحرق وأما الذي يراه الناس ناء فناء بارد طيب فمن أدرك ذلك لكم فليقع في الذي يراه ناء فإنه ماء بارد عزق قوله اي ده مخرجه فصل كل رضي الله عنه ان صلى الله عليه وسلم قال انا اخبركم عن الدجال <تصفيق> حديثا لا حدثه نبي القوما إنهم أعرم ولو نجيئوا نعهم نسل الجنة والنار فلت يقول إنها جنة فإنها نار أو هي أكوار وإني حدستكم أو به كما أنظر نوهم قومها فهذا يدرح على, على أن الأنبياء السابقين قد حضروا أيضا من التجاب هذا يضيط على ايضا فتنته لقد حظر انه بكل الانبياء و... وايضا مما يضم على ايضا امر البجال ما قلروا النواس المسامعات الحديثي ان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ذكر امر البجال وخفّض فيه ورفّع أي أنه قد رفّع من عظم فتنته أو من شأنه وفي الوقت نفسي خفّض من شأنه أي احتقرها أو حق حقّر قمناها حتى ما نقال حتى ظلمناه في طائفة النخل بالملك فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فذكروا له هذا فقال غير الدجال أخوكم عليكم إن يخرج فيكم فأنا حجيجه وإن يخرج ولست فيكم فمن حجيج نفسي والله قال على كل مسلم النوشات من <تصفيق> قطط النوشات أي... من قطط قطط أي أن في شعره جهودا و... ولما سألوه أو سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن مدة نجزين في الأرض الأرض 40 يوما يوما كسنه ويوما كجمعه نعم قال هو يوم كسنه ويوما كشهري ويوما كجمعه, يوم كسنة ويوم كسهر ويوم كجمعة و سائر و سائر اياميه سائر الايام كانت هيك ايام رسول الله فذلك اليوم الذي تسمه ففانجز يراتيج صلاه و قال لنا ولكن أقدر لها قدرات, قدرات ف... فهذه كلها هذه كلها القصائص البجاة إنها قد اختصت من أن يمروا من الأيام يمروا على أهل الأرض كأنه سنة. سنه كانه سنه كامله طيب واي عنصر حديث ان واه النبي صلى الله عليه وسلم قال انه يعني يمر على القوم الذين قد امنوا به يأمر الشمال أن تنفر ويأمر الأرض أن تهتز ف هو القوم وقيادة القوم مهم و و ناسيتهم أمدوا خواصرة و... وقد انتلأت ضرورها لما من... قد صنعها الدجاج ثم يمر على قوم آخرين في... فيردون عليه أمرها ولا ينبرون عليه فلا يخبرون إلا وقد صاروا ملتلين ملتلين من النحلة الجذب أي صاروا تقبل يعني جذبت أرضهم يعني يبس يبست أرضهم وفقبوا الزاب قربنا <تصفيق> أنهم بالنسبة ردوا عليه الله هذه الايه من عظم فكرتي ان الذين امنوا به في اول امره قبل قبل نبت ارضهم ونضرت عليهم الامطار و وسيلت نواشيهم وان الذين كفروا به ورد عليهم امر الجليل صار ميت صاروا في كل هذا من الابتلاء الله عز وجمي أجازي وكذلك جاء من تتنتهي حديث النواسى لأن النواسي عد خارجة فأياده... فأياده يكون يزهر فتذكر انه من جوا تتبعوا وكيعاسيب هي يطيل جماعات ذكور النحل التي تتبع الملكه فتخرج من البذور من الخيلاء ومن من الخربات تتبع التجيء تتبع التجيء يا من الرغم تتنح <تصفيق> والضرب ذا الحديث انه يهي شباب بن منترك ان سباره فيقتعه زذله ثم يمرق ايضا هاتين الزذلتين ثم يدوره فيكمن وظهر فيقبل الواجه يتهلل ويقف بعضهم قطاع مجذت يدعاه فقام حي وكما جاء في الحديث الاخر او روايه التي تفرغ بها مسلم من غير حديث نواش وراجع الحديث ابي شعيب الكبري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الدجالة ومحرمها عليها أن يدخل نقاط المدينة فيده إلى بعض السباق أي السباق المدينة أي السباق التي تلع المدينة فيخرج إليه يوم إذا الرجل من خير الناس يخرج إليه شاباً يكون في ذاك الوقت من خير أهل الأرض فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حضرر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الدجال أرأيتم قتلت هذا ثم أحييتم فتؤمنون لي فتشكون في أمري فيشكونون لا أولا فيقتلهم ثم يطهيرهم فيقوم هذا الشاب بحل ما والله ما كنت فيك أشد بصيرة وما كنت فيك قط أشد أشد بصيرة من الآن فيريد أن تجابة أن يقتلها مرة أخرى فلا يسلط عليك هنا وجاء أيضا في رواية أفر رضي المسلم <تصفيق> أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يأخذوا الدجار فيتوجه قبله رسل من المؤمنين فيتلقاه فيتلقاه مسالح مؤدد جار المسالح جمه مسلحة أي هم مؤدد جار يتلقون هذا الشر لما يخرجون اليه من المدينه ف نمرون فيقولون... او يقول بعضهم بعض اقتلوه فيقول قرون الم ينهكم ربكم فان تقتلو اخذا الا باذنه نقصدون بربهم الدجال ف فقتلوه ويأخذونه إلى البجار ف... فقال لهم هؤلاء الشاب ولما يسألوا أين تعمد قال أعمد إلى هذا الرجل الذي خاص فيقولون له لغ... فلا تؤمن بردنا فيقولون هذا الشرب المؤمن نعم ربنا الخفاء ف فقولوا لهم ف يقولون اقتلوه كما ذكرنا ثم اقذوه الى الدجاج فإذا راه المؤمن قال يا ايها الناس, يا أيها الناس. هذا الدجاج الذي ذكر الرسول أو النبي صلى الله عليه وآله وآله وآله وآله فيعمر بها من مفرخ رأسه إلى القضمين ويعمر قبل شجيه فينوشع ظهره وظهره ضربه فيقول أنا أما تؤمن بي فيقول أنت المسيح الكذاب فقال فايو ثم يمشي الدجال بين القطع القطعتين من جسدي ثم يقول ارقمها فيستوي قائما فيقول لهم ان له او لا تؤمنوا به قال نزلت في ثيما بصيره ثم يقول يا ايها الناس هذا الشاب لا يعلم او لم لا من الناس فيأخذه الدجال ويحاول أن يذبحه فيجعل في قوته ان نخاص نعم فيجعل الجلد على رقبتي الى قوته ان فلا, فلا يستطيع اليه ثغيلا فيأخذ به فيأخذهم في النار ويظن الناس أن قذفاهم في النار وإنما قذفاهم في الجنة إلى آخر حديث فكما قال رسول صلى الله عليه وسلم فهذا أعظم الناس شهادة عن رب العالمين الدعازه اول حاجه بيدعيها هو <تصفيق> <تصفيق> انه هو ليه ترى الرب هذا جاء كما سرد دوله حديث ابي سعيد الخدري في روايه مسلم لما ياخذ المسالخ مسالخ هذا الشاب في يقف كما ذكرنا هنا فقال له اين دعمت فقال اعمد إلى هذا الرجل الذي خرج فيقول الا لا تؤمن بربنا فهذا يدل عليه لانه قد ادعى الودعيه وادعى انه الرب الاله ولهذا كما بينا في كلامنا الحديث انه لما احيا هذا الشاب او قال له قوم حييت فقال الا لا تؤمن بي احسن سلام الصباح هذا ان موت اللي هذا الذي ارسل الله عليه ابراهيم عليه السلام لا. لما قال انا اذن الميت فدعا الربوبيون فكذبوا يصنعوا الدجل دعا الربوبيون دعى النبوات والذي ودعا النبوات ما انا وقفت على شيء يدل عليه نعم ولا يحضرني هذا يحضرني الرواية الصحيحة تضي على هذا ولكن يعني الشاهد نعم استغفر الله نعم جاء نعم جاء حديث صحيح لجاء مسلم وحديث أبن وغيره نعم إن بين هداي الساعة ثلاثين من الكبابين كلهم يدعى أنه نعم حتى يأتي الدجاب يقول الدجال الآخر من هذا الدعاء نعم استغفروا بنا الآخر الدجال يدعى أنه هو رب ثم كما جاء في حديث بشعيد الجنب أنه يدعى الربوغية بعد ذلك وأنهم يعني كما قال المشارف هنا أنهم قد أهمدوا به يا ربنا. طيب الآن كما ان كتبه اليمن يعرف ذي علامات ظاهره واضحه ولذلك نتعلمها وان نعلمها لأهلينا ولغيرنا حتى لا يخرج منهم لاننا لا ندري متى يخرج الدجال فالله ان يخرجه قريبا فلذلك كان رسوله صلى الله عليه وسلم العلم والصحابة عازم وكذلك كان عبدانيا العلم أنهم من المستحب أو يمداد أن تبث أحاديث الدجالة إلى حتى يحضروا منه فأولا علمنا أنهم أعور العلم اليسر وأنهم وان على عينيه زفرة غليظه <تصفيق> نعم عينه اليسرى دي منسوح واعظم علامه له والتي لو امدها يعني يتميز المغني عن المناقض انه مكتوب بين عينيه كافر. كاف ك كافر يقراءه كل مؤمن كافر غير كافر يعني سواء كان هذا المؤمن يقرأ او لا يقرأ انه يقرأ هذه الكلمه بين عينيه واما المنافق المنافق الاكبر أو الكافر انه لا يستطيع ان يقرا ايه هذه الكلمه وهذه اعظم العالمين التي التي قد قد حبى الله بها من لين ليميزهم عن الذين يفسدون هو كذلك من علاماته كما ذكرنا انه نوعه جنه منار نعم هو نوعه نهر من من ونهر من نور فانت كما, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان وجدته او قابلته او الله هذا ف فلا فلا تشرب من النهر الذي معه الذي أظهر لك في ظاهر أرضي أنه من الماء إنه نار وناك إن أردت فعليك بالنهر الذي في ظاهر أرضي أمامك أنه من الماء وكذلك أيضاً نعمل على ذلك آنه أنهم لا يتمكنوا أبدا من دخول مكة ولا المدينة جمع بيان وأنه اول يوم من ايام يمر كسره وثاني يوم يمر قصاره وثالث يوم يمر كظهره وانه يعني في الارض كلها فسادر يدور في الارض كلها الا مد وله تجاوز الحديث ايضا انه من شان عبد الدجال فلين فليبتعد عنه كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ايضا ويجب يجب عليكم تهتم ان تهتموا به متى سمعت بالدجال فابتعد عنه وأيضا جاء في حديث مسلم يعني حديث النواسي اللي سمعه أنه صلى الله عليه وسلم أمر من لاقي البجال أن يقرأ عليه فوافح صورة كهف هذا بحديث النواس وهي حديث آخر لمسلم أيضا أنه أمر وأنه قال من قرأ ومن خفز أول عشر آيات من سورة الكهف وسمة بدة الدجال وأما ما جاء في الرواية الأخرى أنه من, من قرأ آخر عشر آيات هذه رواية شاب كم حقق هذا الأعلام والألباني رحمه الله في السلسلة والصحيح وأيضا جاء في من قرأ أول ثلاث آيات هذه أيضا رواية منكرة طيب و قد جاء حديث طويل تقرأ علينا الخطر التي بعدها ابن عيسى مريم يانا <تصفيق> ينزل تكون نهايه المسيح الدجال كما رتبت هذه الاحاديث الصحيحه ومنها نذرت الحديث انه أن يسر بن مريم عليه السلام ينزل بالممارة السرقية يسرقين بمسك عن جباب الهدس فيقتل الدجاة و نحن نؤمن لأن الله عز وجل قدره المسيفه عليه السلام بيج بيج قديه لم يخطط ولم يكتب كان ادعى النصارى وما صلوه وما قتلوه ولكن شبدوا له نعم وله يعني كما كما جاء في الحديث انهم يذلوا غير معروبتين معروبتين على ازديحته ملكين ويله ما كان اذا وقع نعم اذا وقع طاء راسه نعم آه... رأسه... آه... منه قطرات الماء وإذا رفع رأسه فساقط منه اللؤلؤ كالجمال وكما قال وكما قال العلامة والسفارين <تصفيق> أن مزول المسيح الممريم ثابت بالكتاب والصنة والإزناع <تصفيق> وذكر من الكتاب وإن من أهل الكتاب إلا لأنه النبي قبل جنته <تصفيق> وحسن وأيضا من السنة في الصحيحين من حديث أبنهار رحمة الله عنه إنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يوسك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عبدا فيكسر الصريدة ويقتل أخنزيرة ويبعو أزيزيته فهذا الحديث في أعلى مراقب الصحة ولا يرد مثل هذا الحديث إلا مبتدع صاحب هو ولذلك عداه الإمام أحمد هنا في أصول السنة من أصول السنة عداه كأصل مستقبل الإمام بنزول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء يعد أصلا من أصول السلمة من أنكره احنا أو من بأوله فقد وقع في بدعة وأيضا جاء حديث جابر رضي الله عنه الذي اتفرر به أنه يسلم لا تزال طائفة من الذي قائمون بأمر الله حتى يخرج الدجال فينجن عيش ابن مريم حكما مقصطا فيقول أميرهم أي في أمير المؤمنين أو أمير المسلمين لديس ابن مريم تعال صلي بنا فيقول لديس ابن مريم لا إنما أمراءكم أو إنما إمامكم منكم بعضكم من بعض تكرمة الله إلى يدي وقيل إن هذا الأمير أو هذا على سبيل جازه إن هذا أمير الذي سوف يصلي للمسلمين وفيهم المسيح المسيح عليه السلام هو المهدي الذي هو كما شاء في الحديث إن اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم يتواطأ اسمه معين عسني ويتواطأ اسم أبيه مع عيس نبي فهذا جاء هذا حديث أخرج والترميدي اسم أبي وفيه إذباب المهدي عليه السلام هو أنه صوت يصلي بالمسيح عليه السلام و... وقد انعقب إجناعه على أن المسيح عليه السلام إذا نزل حكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء هنا في الحديث يكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنجيرة وبهذا قد قصنا أهل الأرض إلى فريقين إنا مؤمن يؤمن به ويؤمن برساله النبي صلى الله عليه وسلم وبالدخول في الاسلام واما ان يصير كافرا فاستحق ان يقتل ايه فترفع احكامه الزلزله وترفع احكامه اهل أبنى. من اليهود والنصار هذا الكتاب ولا يصير هناك كافر يعني مستأمن يستحق واني ان نؤمن على نفسه وعلى ماليه لان الجزية رفعت فلا تتبل الجزية من احد انما ان يفعل الاسلام ويفعل تحت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي يخبو بها المسيح عليه السلام وإما أن يغذكر أهل الكفر وهذه العلامات هي من الأمور العظيمة التي يعني ما ينبغي علينا لما نمر عليها مرور الكرام وان ان نواجب ان نتوقف عندها وان نتدبر احاديثها وأن... وان نعد العده لمثل هذه الايام المباركه وان نواظب على الاستعاذة وثنته ان شاء الله في كل في كل صلاه وأن يمكن أن أهل البدع والأهواء يوم إلا بزازلة صغار يمهدون أن كل واحد منهم على حسب بدعاته إلى خروج الدجال الأكبر هم يصرفون المسلمين على السلم ويصرفونهم عليه عن سبيل السلف الصالح علينا بالله ايه فهم سديد والامان لنا اذا خرج الدجال صلى الله على محمد والاعزاء واصحابه وسلم وبارك الله فيكم والله نصلي على شان ان شاء الله